السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل علينا الحكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس مشيرا ونذيرا. وعلى آل محمد صحبه وسلم بسيما كثيرا أما بعد آآ آآ آآ هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقة نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمثل لدي حتى نلقى انتهينا في اللقاء الأخير في مسألة عن مسألة التعريف مفردة الطعوب. كلمنا عن الشكل الأكبر وقلنا الشكل الأكبر هو صرف عبادة رأساً بغير زي ما عرفها الشيخ سعد رحمه الله وزاد كلمة رأساً وهو قيد هام زي ما قلنا اللقاء اللي فات للشيخ علي الخضير الله له اللي هو صرف عبادة رأساً الله. من أصلها عباده من اصلها تصرف لغير الله فاذا صرفت العباده من اصلها لله وطرا عليها الشرك يبقى ده الشرك الاكبر طرا عليها الرياء طرا عليها المراءاه طرا عليها كذا يبقى ده, ده لكن العباده ان تصرف من راسها في بدل بايه زي ما سجد من خلاص سجد يتقرب بيها خلاص آآ آآ آآ عباده صرفها من راسها لغير الله عز وجل كذلك ان تجعل لله ندما وهو خلقك ان تجعل له مساوي ونظير لله عز وجل وهو خلقك هذا هو الشرك الاكبر ايضا بالله الذي يرفع اسم الاسلام عن صاحبه طيب قلنا بقى المحاضره الثالثة في تعريف اصل الدين وهي الاطوال احنا قلنا اصل الدين الاقرار بالله وعبادته وحده بلا شريك يبقى الله بلا شريك هو لابن الشرق يعني وبعدين الكفر بالطهور أو مجانبة الطهور قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل همة رسولا أن يعبدوا الله واجتني الطهور هذه هي اجتناب الطهور زي مولى في الأول خالص إن ده معنى لا إله إلا لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات لا يمكن تكون لا إله إلا الله تليم مع صاحبها إلا بوجود الاثنين دول النفي والإثبات. الإثبات الجواب الله عز وجل بلا شيء. والنفي أن لا يشرك بالله شيئا. اللي هو أن يميل إلى الطاغوت أبدا. وكذلك كان حنيفا زي ما قلنا. حنيف يعني ما يلمن إلى. فيميل من الطاغوت يديه ظهره كده ويميل بعيد ويقبل بكل على الله عز وجل. ولا يمكن أبداً، زي ما حياتنا إن شاء الله في فده، لا يمكن أن يتحقق تفويض إنسان وهو لا زال مؤمناً بالله. ليه؟ لأنه نقص لا إله. أنت بتقول لا إله إلا الله. لا يتناول إلا الله. بتقول؟ لكن في إله كده شوية غرالي كده ما هو؟ طب؟ إذا نقصت لا إله، خلي براك المسألة دي لأنه أمر مهم وصعب جداً. عايز أول مقدمة قبل ما نتكلم في قضية الطغوت من وإيه؟ يقول أنه لا بد أن يؤمن المرء بالخلق والأمر. قال الله عزوجل: ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر؟ الآية دي يا إخواننا عظيمة القدر جدا ومبينة جدا ووضحة جدا ألا له الخلق والأمر؟ الكفار ارتزموا. او الزمهم الله عز وجل بهذه الايه بقى لان ربنا سبحانه وتعالى لما كلمهم عن الخلق اقروا وخلي بالك ما حدش يقدر يقاوم الخلق يعني ما حدش يقول ايه والله انا اللي بنيت سامد ما فيش حد يدعي في حياته عشان بقى لا ملحد ولا ماركس ولا ولا فرعون ولا هامان وبكهمه الكفر دول لا ابدا ما ادعاش الخلق ابدا لكنهم يحرفون الامر خلي بالك من هنا النحلة الكبيرة التي نعالجها في الحقب الأخيرة تعالجها الأمم معالجة شديدة قضية التلاعب بالأمر إنهم يريدون الفصل زي من حياة التعريف العالمانية إن العالمانية أصبع الفصل يريدون الفصل بين الخلق والأمر وهو ده القدر الدين اللي بيسمحوا بي لابد أن يكون تحت إطار العالمان إيه إيه ولذلك الخلق يا اخوه هو ان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر إيش أنت بتدرس كيف انواع التوحيد الثلاثه يقول لك التوحيد أنواعه ايه توحيد الربوبيه توحيد الوهيه توحيد الاسماء والصفات يقول ما هو توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله ان احنا نقر لله بافعاله هو سبحانه وتعالى اللي هي إيه؟ اللي هي الخلق والتدبير والرزق والاماته والاحياء ونحوه قول هو الله الله عز وجل الذي فعل ذلك، فعكذا؟ يبقى على له الخلق لا مع معن تأبوا لهب مش مختلف معك في المسألة، ومختلفش مع النبي صلاة الله في المسألة جالس بأخبر، قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ما؟ وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ما؟ وقال الله عز وجل ولئن خ... سألتهم من خلق السماوات والأرض ولا يقولون خلقهن العزيز العليم ثمان عندنا أسماء وكبانه وزي ما حياتي إن شاء الله معنا بعد كده أنا حاولت لك بقى الجاهلية كانوا بيعملوا إيه من الحضور حضور قالوا بنعملوها. عشان تعرف أن ذاهلية اليوم هي أقضى كثير من جاهلية الماضي لكن هذا كله لم يكن ابدا ليجعله مثلهم كانوا يؤمنون بالقدر وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه هو بيؤمنوا بالقدر هو طبعا بيحرضوا بشيء هذا لكن وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا كيف كانوا هم بيشاؤوا لذلك قال ابن كثير رحمه الله انه كانوا يؤمنون بالقدر طيب. وكانوا يؤمنون بالخلق وكانوا يقيمون بعض الحدود لما ذكر الشاطئ ده في الموافقات وان شاء الله نأتي بنفسي في الـ في الـ في اللقاء القادم وكانوا المؤمنون بالرسل قال الله عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتينا مثل ما أوتي موسى الله انتوا عارفين كمان سيدنا موسى هو. اه عارفين في الرسل كمان طيب الله ومال الموضوع ايه مشكلتهم يعني هم عارفين ان في رسول اهو مؤمنين وكل على يعرفين دوت ان الله يرسل رسل الى الخلق ويقول لهم عارفين ان في ملائكة وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اليتك عارفين ان في حاجه اسمها ملائكه كمان يعني دول مؤمنين دلوقتي بالرسل ومؤمنون بالقدر ومؤمنون بال ايه الموضوع ايه مشكلتهم يعني ما لأنهم لم يفرضوا الله بالأمر خلي بالك وده الفصام النكد اللي تكلمنا عليه في الحلقة الثانية من الحلقات الأورة والأسفة أو التالتة في الأول يعني تكلمنا عليه الفصام النكد أنه يجعلك منتمي للإسلام لكنك لا تنصر أصولا لو قلت لك أنت مثلا الإسلام يودعك أن أرضا حيضار كل طبقات الناس تنصر ازاي وعملوا ازاي وزعالين خالص فاكر لما سب النبي عليه الصلاة والسلام ناس كتير جدا حتى بس يعني ناس مش مهتدمة خالص ولا يمكن الا النبي عليه الصلاة والسلام محتاج ماشي تم تقول له سايد بس يعني في حاجة حرام كده المفروض انت متعمل ولكن يعني الحرام ده بقى ازا كان يعني افضل عشان ممكن افضل في حد كان افتا كده يعني بان فوائد الجنوك ما فيهاش حاجة افضل في حد يبدأ يدور في دورك ففي موضوع الجنوك خلقت العام ده ريبه ريبه لازم تخاف كده منه لا, لا يعني يفضل يجادل طبال ايه اللي انت مال انت ده كنت سخنة او من شوية النبي نفسه اللي انت بتنصره لما بليجي نقوله سنة من سننه يبدأ يجادل فيها هذا فيه نوع من الولاء من غير الناس ده فيه اللي احنا الان اللي هو موضوع ايه الربا لما, لما لما يقول مثلا يا جماعة جلوكي جلوكي ده تكونت وكده وشركات الشجرية والحجاب اللي يتكلم كده وانا ما يقوله ده سياربا وكده تباقي يبدأ ايجادة, إيجادة, إيجادة, إيجادة, إيجادة, إيجادة, إيجادة, إيجادة. مثلا يمكنك تزعلاني البارح ان هو حد سب النبي صلى الله عليه وسلم وانا بجد الكلام النبي هو الشريعة عليها هي الموجودة يهم يبدأ ايجاد ويأخذ ليه هو ده يقولنا الخصام النكد اللي قلنا عليه في اول هذه الحلقات بين الولاء للإسلام او الانتماء للإسلام بلا ايمان بالأصول إنك تيجي عند الوصول بقى تلاقيه ايه ما عايزوش ممكن لو صرحت عايزين نحكي حكي شاء الله عز وجل لا استحمد انت ممكن الصبح ايه عندك عنك القمح والذره ومش هنعرف نأكل ولا نشرب وعذابوك بعد الدهر وبعد العصر يبقادوا منك البلد وبعد المرض يبقضوا لها تنونا كلنا ويقلب الدنيا فوق دماغك علشان علشان بعض التوامر تكليل لما حصل موضوع يعني مش عايز اقول امثله كثيره اللي بتش فيها فيها لما نيجي نتكلم على قديم بعض احكام الاسلام لمتمم الاسلام اهو احنا بنقول شيء فاضي طيب. طيب لما تيجي تتكلم عن بعض احكام الاسلام اللي ممكن يجدلك في بعض هذه الاحكام هي دي اشتاليه في الـ الـ الانفصام الناتج بين الخلق والامر لا لابد ان تعلم ذلك ان اخص خصائص الربوبيه واجمع صفاتها هي الخلق والامر خصائص ال ال الرموضية وأجمع صفاتها هي الخلق والأمر كما قال الله عز وجل قال له الخلق والأمر الأمر في الشريعة الأمر الأمر الخلق خلاص عارفين أن ربنا خلف كل شيء الأمر في الشريعة أمر الله في الشريعة له معنايا وخلي بالك من ده لأننا بد أن ننتمي إلى الإسلام أصلا وفرحا لا بد أن نتمي إلى الإسلام في كليات وفي جزئيات. لا بد أن نتمي إلى الإسلام في اسم الإسلام وفي كليات الإسلام وفي جزئيات الإسلام. تدخل في السلم كيف؟ مفيش فيش حاجة اسمها بقى خارفة. خلي بالك إن أخذت خصائص رؤية وأجمع صفاتها هي الخلق والأمر قال الله عز وجل: ألا لو الخلق والأمر. فالامر في الشريعه ياتي على معنايه المعنى الاول الامر الكوني وهو الذي به يدبر الله عز وجل شؤون المخلوقات وبه يقول للشيء كن فيكون كما قال الله عز وجل انما امره, أمره؟, إنما أمره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلام حب البصر هذا هو الامر امر الله عز وجل الكوني يقول كن فيكون ده أمر الله عز وجل كامل الخلق الخلق اللي هو خلقه الله عز وجل ده بايه خلقه بكن خدت بالك من ده الامر الثاني هو الامر الشرعي وهو الذي به الفصل بقى والتفصيل بين الامر والنهي وبين الحلال والحرام وبين سائل الشرائع هنا بقى اللي بابنا صحيحنا بيفصل لك في المسألة قل تعالى وقتلوا ما حرم ربكم خلي يبقى انت عندك حاجات محرمة ايه وعتيك من حياتك ده امر الله الشرعي بقى. الشرائع اللي تنزل الناس امر الله عز وجل في محل وفي حرم. هذا هو امر الله فقط مش امر حد ثاني ابدا ابدا وما رسول الله الا مبدلا عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله رسول الله يبلغون عن الله هذا وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله تشربوا قالوا كده خلي بالك ومنه قول الله عز وجل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان بآياتنا يشكرون ولا يتحقق توحيد الربوبيه الا بافراده تعالى بالامر بقسمين عشان كده لما نيجي نتكلم بقى عن قضية الديمقراطية هقول هي عملت ايه بقى هتشوف نجد بعد الجهة لما ناقش ده على ضوء التعريف اللي فيه هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد لكن لابد أن تعلم أن إفراد الله حضر الله بالأمر لكونه بالتسمي الكوني والشرعي وإقرار الأمر الشرعي يقتضي إقرار له بالسيادة العليا والتشريع المطلق فلا حلال إلا ما حله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله كما قال شيخ الإسلام متنير رحمه الله البلد فالمنازعة في الأمر الشرعي كالمنازعة في الأمر الكوني يعني الواحد يقول والله إحنا بسكون عزينا نحكم بشراط ده ولكن إحنا صارنا مشادات بالزوات لأن عندنا شو هذا شيخ يعني يعني ممكن نحن نحكم بحاجة تانية أو وضع ممكن نحكم بحاجة تانية يعني ممكن نقول إن اللي خلق السمحة حد ثاني يقول لك يا رجال ردي بجيب تفويض ده تجمعين طيب انت ما تجنينتش ليه لما عايز تخلي حد ثاني يحكم مش ما انا تجنينت لما قلت السبخ لها حد ثاني لما قلت لك ممكن يقول السبخ لها حد ثاني وانت بتقول ممكن حد يحكم بحاجة تانية غير شرع الله وامر الله سوية كده اربع خمس بيئين لا مش هو كده تقول كده اه اه يقول لك لا في داخل ده دا ولا لا ده مش ده قال الله عز وجل ألا لو الخلق والأمر يبقى المنازع في الأمر الشرعي كالمنازع في الأمر الكوني ولا فرق فمن قال لا يدبر الله الكون ولم يخلقه يساويه تماما من قال لا يشرع الله ولا يأمر ولا ينام حتى وإن أقر بأن الله هو الخالق المدبر الله قال نحن دي محنة كبيره جدا نتكلم عن ان بعض دول هو وله الكون وله ال كل حاجة. ممكن في الخلق هو القدر بنتكلم عن بقى بعض الامر كده يبدأ ينكر فنقول له لا ده كده بتنازع الله في امر وان اقررت بالخلق ازاي الكلام ده اقول له والله ابو جهل انت ابو جهل ما كانش بينكر في الخلق خالص ولا ابو لهب ولا عتب بن ربيعة ولا سعيد بن ربيعة ولا حد انما ولا انت تقوم الخلق وتعوده كلنا الله وما يددر الأمر فتيقولون الله ففيش عددنا مشكلة خاصة إنما كان عنده مشاكل سنانة عبدهم إلا لي قربونها إلى الله يقول لا لا فيدي عند الأمر يقول لا يقول لا لا ولو كده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء هجاب هو كده فإن الذي أوجب الرضا بقدره هو من أوجب التحاكل لشارعه عز وجل. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بهم وهذه هي نكتة الهامة في الجد وهي أن الإقرار المخصوص في هذا المقام هو الإقرار الإلقيادي الذي يعني انشاء الالتزام وليس مجرد الاقرار الخدم اللي هو بتسال في ده وتقول لك بص ايه يقول لك انت يعني الكلام ده يقولك على عين وراسه يبقى قران ولو الراجل بقى قاعد يقرا والراجل يقول انا لو خلق امر يقول له الله الله قاعد قاعد ازاي طب انت مش واخد بالك ما تسمع ايه ولا ايه انت بتقول له لو خلق امر وفتوا وتحكم بغير امر عاوز وجوب ومتشرع غير شريعتي بشوارع طلعت لا جددا على شوارعك لما بتتبدل سلامه نفسها اذا سامع كويس ولا ايه فالاقرار هو المطلوب منه الاقرار هنا هو اقرار الايه القيادي ان ينقال الى شرع الله وحده وليس مجرد الاقرار الخدري الذي يتجاوز زائرة التحقيق والإخبار فهو يشبه رجلا أقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه على ذلك بل حاربه وعاداه فإنه لا يكون موحدا بحال من الأحوال بل هذا شأن أهل النفاق قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد سنك لرسول الله والله يعلم سنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكذب كذب لي طيب. ده بيقول له انت رسول الله مش همشي الله. فاصبحت انت قريت الخبر هو ده رسول الله يا جماعه وصلك خبرك اه اه صح هو رسول الله فممكن تنفذ ده مش لو اذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله ها لو ورؤوسهم عبدالله الله بن ابي ذراح وعايو جراد كده ولا مش كلام ده شاف ازاي مع انهم كانوا ايه كانوا بيعذبون الدين والاسلام والاكرام على نوش انه قال لا والله ما فيش بقى ايه ما فيش حكم هنا. لا لا. انا ضدوا بعلانهم. لكن كان تحصل منهم مواقف تشهد على تجديدهم. مع انهم شهدوا بالايه? شهدوا بالحق. ولكن لما تخلف التجامهم وانقياجهم كانوا كمن رفض وابد تجاءا وسواءا. كانوا قال للأول للأول جدا. اه لا مش موافق. مش حمش. ولذلك يا اخوة. هنا كلام رائع جدا لشيخ الإسلام تيميه رحمه الله هو بيتكلم عن قضية الصاعة وموضوع الخبر والتصديق شوفوا بالإسلامية رحمه الله بيقول إيه؟ إن الإيمان إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق وإنما هو الإقرار والطمئن ذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر وحده فأما الأمر فليس فيه تصديق ومن حيث هو أمر وكلام الله عز وجل كلام الله عز وجل خبر وأمر فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له للإسلام بص يا إخوة العرب كان بيقولوا على النبي صدق الأمين ولا لا آه بس من اللي كان بيقولوا صدق الأمين دول موجود وراه يبقى الخبر يستوجب التصديق تصديق المخلص ان انا ده صادق ما بيكذبش فاكرين اميه بن خلف اوبيد بن كعب اوبيد بن خلف وبيض بن, بن, بن, بن, بن خلف لما لما لما لما كان سعد رضي الله عنه يطوف البيت وبعدين كان بينزل على على ينزل في مكة على صفوان بن نميه وبعدين هو بيطوف كده بالبيت مرة راح دخله ابو جهل وقال له اناثكم قد اواتكم الصباح فطوف كده حول البيت وانت واخد النادي والصحابه معاك وبتاع اواتكم الصباح فالوعد الصباح اللي هو صباح يعني هذا عندنا يعني هو سبب لنا الصباح اواتكم الصباح والله لولا انك مع يعني هذا راجل كنا لا اجعلك تطوف بالبيت كده فراح فرحت عبد الله عنه وتغير ويصحى عبد المحافظة عليه وقال والله لو منعتني الطوافة لما لمنعتك ما هو أشرع عليك من ذلك أمنعك من التزافة فطبعا راح نهدي صفور وقاله يعني ايه ده انه سيد بادي ده ابو جاهز ده سيد بادي حاولت تكلم معك وان فقال دعم نين فوالله إني لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا لما ديه بعف غزو البدر وهو داخل يقول لك لا نجوت والنجا محمد وكان في موضع الدرهم تحت باطه مكشوف كل جسمه حديد اللي موضع الدرهم كانت تحت باطه وانا بيضى تربوا حلقة الحربة ودخل عليه وراح ضربوا عليها والسلام دربة محترفة جدا وماها رمياً وماها له الله ضرب ضربة درب داته تحت الموضع الدرهم الصغير ده اللي مكشوف من تحت باطه راح ناجد الى البحرج الغزو فدر يتور هم الشايبين قالوا له مساله بسيطه ده خارج انت بتفوت في دليل فقال ان محمد محمد قد اوعدني انه سيقتلني والله لو صدق علي محمد لقتل لا طب انت عارف انه صادق اهو امال ايه حكاية بيقتلوا في اخر يبقى هنا كلام 100% دقيق جدا بيقول لك ان الخبر ده حقه ايه حقه تصديق المخبر بس لكن للإيمان محتاج حاجة تانية محتاج إيه محتاج للانقياد قال لما أسلم وقال لل... لذلك يحتاج للانقياد والاستسلام فقال والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه اجتماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق. والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو التمأمينة والإقرار فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والإقرار والتمأمينة ذلك قال قالك وقالك وذلك إنما يحصل إلى استقر في القلب التصديق والانقياد يرجع بعد الصار من المسؤول على ساتم الرسول بالنتمية رحمه الله شوفت الكلام ده يبقى التصديق يقابله الايه? الكاذف. اللي هو ضده ايه? الكاذف. خلاصك وده خاص بالخطر. والانقياد هو الطاعة الامر الذي يقابله الايه? التر. عشان كده حياتي نشوف لايه الله. الانقياد ينافي للتر. لان اصل الاصل التولي هو تولي عن الطاعة والانقياد يحل. يبقى احنا عايزين ناخد بس المقدمة دي. هي مقدمة في الامر والنهي في في الخلق والامر. تعرف انه يبقى مقدمة القضية. هل أقول إيه في الطاغور وكيف أنه هدم الخلق والأمر الجميع إذا عمدنا إن شاء الله عز في اللقاء الآتي في تعليف الأبطال أن الله عز وجل أن يمسككنا وهو ولي الإسلام وأهله يمسككنا بالإسلام حتى للقه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله